وجوه المرء من اخيه وامه وابي وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يوم اذ شأن يغني وجوه يوم اذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يوم اذ